أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَا أَمِّينَ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون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 إنَِّ الذيذَكَ غَوسَوَ أُن عَلَيْهِمْ أَن ضَقْتَهُمْ أَملَمْتُم بِدْلهُم لا يُؤمنِون فَتَمَ اللهَّهُ عَ قُلُوا بِِمْ وَلَى سَمَّهِم وَوعلَ أَدَ صَادِهِمْ غِشَوتين وَلهُم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وَخادِعونَ اللهَّه والَّذينَ آمَنُوا وَماَا يَخْدعونَ إِللاا أَ خُسَهُم وَماَا يَشعون بِنْقلُلوا بِهِم مرَبون فَسَادَهُ اللهَّهُ مَ رَضَ وَلَهُ ماذاابُ أَلم بِمَا كانَوا يَكْببُون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 إنهم هم الصفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نَحْنُ مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الطلالة بالهدى فمَا رَضحَّ جارتهُ وَماَا كانوا محتَدين مَثَلُهُ كَمَثَلٍ الذي الصنقَدَنا ر فَرَّا أَظَ أَتْمَا حَلَهُ ذذهببَ اللهَّهُ بِنورهم ذهَبَ اللهَّهُ بِنورهِم وَتََكَهُم فيِي قُلماتاتِ لا يُبَصعون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبغط يجعلون يجعلون أصادعهم في آذالهم من الصوائق حذر الموت محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوكم وإذا أظلم عليهم قام ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير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 فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عددنا بِسُورَةٍ بصورة من مثله وادعوا وَيُرِيدُ شُهَدَاءَ أَن كُنْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات انَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي من تَحْتَهَا جَنَّاتٌ تَجْرِي من تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ كُلَّمَا أُتُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ فَذَاقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ فَإِذَا الْبُلْغُ قَالُوا هَذَا الذي رزقنا من قبل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 الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض ويفسدون في الخاسرون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 مَعْرَضَهُم عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالُوا أَن بِأُنِي فَقَالَ أَن بِأُنِي بِأَسْمَائِهَا كون فان صادق قام صبحا نک لا الا لنا الا ما لمسنا قَالَ انت العليم الحكيم قال يا ادم انبههم باسماء فلما انبههم باسماء قال الم قلَ أَلَ أَقُلَكُمْ إِن عَلَم غَيبَ السَّموات قَالَ أَلَ أأَقُلَّكُمْ إن عَلَم غَيبَ السَّمواتِ وَالْأَقْضِ وَعَلَمُ مَا مَا تُبدُونَ, تبدون وَماكُمْ تُمْ تَكْتُم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 وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ وَأَنهَاهُمَا فَاخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ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 أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فاضهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون قَالاتَ الْبَاطِلَ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ وَأَنْتُمْ تَنْسَوْنَ الْكِتَابَ فَلا تَعْقِلُنْ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يظن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 وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ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 ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون, فرعون وأنت تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِمْ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ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 ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالصَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِنَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وإذ قلن دخلوها به القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا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 فَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا, بقلها وَقِثَّائِهَا وَقُمَّهِا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَسْقُونَ الذُّلَّ مِنِّي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 ذَلِكَ بِأَهُم كانَوا يَكْفُونَ بآيات الله ذَلِكَ بِأَم كانَوا يَكفُونَ بآيات اللههِ وَيَقتُونَ النَّبين وَيقُتُونَ النَّبينَ بِغَهِر الحَقق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى الصادقين وان النصارى الصادقين من امن بالله من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم فلهم أجرهم عن ندارهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون واذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور فخذوا ما اتيناكم خذوا ما اتيناكم بقوة ما فيه وإذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم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 وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قالوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ أَعْوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا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 قال إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَأْنُلُ لَا فَأْنُلٌ تُثِيرُ الْأَضْلَالَ تَسْقِي الْحَقَّ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا فذَبَحُوها وَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَإِذ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَتَادَرْتُمْ فِيهَا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 إَّ مِنَ الحجرََةِ لَمَا ييتَخَجَّغُ مِْه الأأَنه وَإِن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 وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحذفونه وَنَحْنُ نَحْذِقُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا نَقَلَ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ لِيُحَا وأجركم به عند ربكم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 هذا من عند الله ليشتغوا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم من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 حِئَتَهُ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أولئك أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً وَأَتِ الْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْقُطْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وأقيموا الصلاة, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ إإذأَخَذْن مثَاقَكُمْ لا تَسْكَ بِمَا أَكُم وَلا تُخْرجونَ أنفسكم من دياركم أَن قُسَكُمْذَاركُمْثُمَّا أَقَرَتتُم وَأَن تُمْ تَشحَدُ ثم قوم هؤلاء تقتلون انفسكم تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان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 اضلل عن ما تعملون واذا اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماء قوم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقرتم وانتم تشهدون قَّأَ تُمهَا أُول تَقُلونَ أَ قُكُ تقطُلونَ أَ فُكُم وَُخبجونَ فرَر قمك مِن بريهِم تَقهغُون تقهغونَ عَلَه بالِالإفيم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 هم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفقينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكثرتم ففريقا كذب فَتُمَثُّوا فَرِيقًا تَخْتَنُونَ وَطَالُ عُقُولُنَا غُلْفًا الله وَلَعَنَهُمُ الله بِكُفْرِهِم فَقَلِيلًا مَا يؤمنون.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 فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعَنَتُهُمُ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ضَلًّا أَن ينزل اللهم فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهيم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 وَلَسْتَ لَن تَقْتُلُونَ أَن بَغَاءَ اللَّهِ من قَبْلَ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ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 الناس على حياه ولتجدنهم احرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمروا الف سنه وما هو بمزحزه من العذاب وما هو بمزحزه من العذاب ان يعمر وَاللَّهُ مُصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوُّهُم بِجَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِذَا لَّا مُصَدِّقًا لِّمَا ذَينَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِّلْمُؤْمِنِينَ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ نَن كَانَ ورسله وجبريل وجبريل ومي كان فإن الله عدو للكافرين فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات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 م جَ أَهُمْ رَسُول مِْ عدِ الَّ لمُصَدِّقُ لِمَا معهُم نبَدَ شَرين نبَدَ سرَر قُم مَِّذ نَأوطُ الكِتَذَكِتَضَ اللهَّ وَر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 واتبعوا ما تاتى الشياطين على ملك سليمان وما كثر سليمان وما كثر سليمان ولكن ما كثر سليمان الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاوت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضاء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 أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ أَفْضَلُ بِرَحْمَتِهِ لَا يُشَارِكُهُ أَحَدٌ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ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 ان الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا تلك اماني هم قل هاتوها بقها لكم ان كنتم صادقين بل من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه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 وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى وقالت النصارى ليست على شيء وهم يفتنون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم الله يحكم بينهم يوم القيامه الللهَّ يَحكُم بَْنَهُ يَوْمَ القامَةِ فيِي مَا كَامُوا فيِيهِ يَغْتَِف وَممننْ أأَغْلَم مم مَنَ عَمَ سَاجِدَ اللهَِّ أَ كَرَتِي حَسُْهُ وَسَعَافِي خَرَادِهَا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 وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات بل له ما في السماوات والارض كن له قانتا بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِذَا قَضَى أَمْرًا وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَمِّلُنَا اللَّهُ أَوْ يُثْبِتُنَا آيَةً كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلُ قولهم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 وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل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 zahabinna فَمَا اضطُرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَمِقْسَا الصِّيرِ وَإِذْ يَدْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا رَبَّنَا تَقَبَّلْ منا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً حَنْتَ مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ نَكَأَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَمَن يَرْضَ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اسْتَطَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ فوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه لبني ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له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 فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيك هم الله وهو السميع العليم الله ومن أحسن منْ أأَحْسَنُ مَِ الله يسدَبَ وَنَحْنُ لَب آذبُون الأتحنا في الله وَهُ رَّنا وَهُ رَبّنا وَربّكم وَلَنا عمالون وَلَكمم عمكمم وَلَنا عمالون وَلَكم عمالُكمم وَونح لَهُ مخلصون أَم تَقولونَ إ إرهم وَإسممهلَ وَإصحاقَ وَعقوبَ وَأصب والسب وكانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أن الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافر عن ما تعملون تلك أمة قد خلت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 يَكِنَّ مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الْقُرْآنُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا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 إَّ اللهَّهَ بِ سِ رَأوفُ الرَّحيم قدَنَرةَ قلّوبَ وَجَهلِكَ في السم إفَدن واليََّك قِبَة فَولِّ وَجهَهكَا شَقََ الْ المَسْدِدٍ الحَر وَحيَيثُ مَا كُتُم ثَلودهَكُمْ شَقَْ وَإِن الذي نَأوطُ الكِتَادَ ل يعلممونَ أَهُ الحَقُّ مِضَِّهِ وَنَ الللههُ بِغافٍِ عَمَّا يَعملون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 قَدِير وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا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 يكون رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون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 بالاحماء ولكن لا تشعرون ولا نبل وان كن دي شيء من الخوف والجوع والجري ولا قصيل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله من ربهم ورحمه وأولئك هم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 من بعد ما بيناه انَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الله وَزُيِّنَتْ لَهُمُ الْأَمَانِيُّ وَكَذَّبُوا بِالْحَقِّ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ وَأَخْرَجَ فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله اولئك عليهم لعنه الله والملائكه ومن فاسق جنين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف عنهم العذاب ولا هم يغفرون وإلهكم إله واحد لا اله الا هو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 خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفَ الْوِفَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ لَا آتِي لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً إِن دَّعَوُا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 14-أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب 14- الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب 15- إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب, ورأوا العذاب قَرَأُوا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْنَانُ فَطَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمْ اللَّهُ كَذَلِكَ يُرِيدُ اللَّهُ أَن مَّلَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ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 انما يأمركم بالسوء والفحشاء انما يأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما لقينا عليه ابا انا اولا كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا كمثل الذي ينعق لا يسمع الا دعاءا بكم عمي فهم لا يعقلون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقَنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ, واشكروا لله إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اقتر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من وَنَبِيٌّ ثَمَنًا قَلِيلًا وَيَشْتَرُونَ بِثَمَنٍ قَلِيلًا أَنَّاءِ كَمَا يَأْكُلُونَ أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يُذَكِّرُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصفرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس الطْم أننتُ والوجهَ كُمْ قدَ المشرقِ والْمَقرِب وَ البِْم آمنَ بالله ولكن البِروم آمنَ باللههِ والملايكه والكتاب والانبياء واتى المال على حبه دوم القربى واتى على حبه دوم والمساكين وابن السبيل والمساكين وابن السبيل والسالين وفي الضياف وفي الضيافه واقام الصلاه واتى الزكاه بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس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 تمنع في له من اخيه شيئا فتدا عن بالمعروف تدا بالمعروف واداء اليه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 الاقربين بالمحرم بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سنعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم فمن خاط من موس جنسا او اسما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان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 من كانَانَ مِن كُم مَرضٌ أَوْ على سَفرٍ بَعدةم مِن أَيا بِنْ أُخَطْ وَوعلى الذيينَ يُطيقُونَهُ فِدَةم طَعامُ مِسكين فمَا تَقَمعَ قَيرَ فَهُو خَييررُ الله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 وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب فإني قريب, فإني قريب أجيب دعوة الدعي إذا دعان سليستجيبوا لي وليؤمنوا به لعلهم يرشدون ويحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هم لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم ثونأَ كسَك فَتذ لَكم فتذعَك وَفك فَ الآن باش ف الآنذشهُ وَتغُمَا كَتَبَ الله ل وَكلوا وشابُم حتى يتذ ل خَيط الأدضُ من الخَيط الأسدِ مِن الفجر كات الصياام إلى اللي ولا تماشروهم وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله تلك حدود الله فلا تخرقوها كذلك يبين الله اياته للناس الا يتقون وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا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 لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا, ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى ينقل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 سِلِينَ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنَ الرَّأْسِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قِيَامٍ فَتَحْرِيرُ مِنَ الصِّيَامِ أَوْ, صدقة أو نسك فإذا أمنت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 وما تفعلوا من خير يهن الله وما تزود فان خير الزاد التقوى واتقوا يا اولي الالباب ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من مكة فإذا افطتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر هُوَ الَّذِي كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِ وَإِن كُنتُم لَّنَفْضَالِينَ ثُمَّ أَخْذُ مِن حَيْثُ أَفَاضَ الناس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 وما له في الآخرة من خلاق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 اين الناس من واجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو البت الخصام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 وراء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا, ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدور مبين بَ زَلتُم بَدمَا جاءتكُ البَن تُفلَم تعلممأََّ الله عزيزُم حكم هل يَظونَ إَِّأَن ت الله في غُلِم مَِ الغمام في غُنَل مِنَ الغَمامِ وَالملاائكَةُ قَض الأم وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُومِ سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيْنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّ النِّعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ذَٰلِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَهُم مُّدْعُونَ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ لَهُمْ حَاجِزٌ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا كَنَّ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ في فِيهِ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ بم جا أمذين ب بعدم ج أمباتُ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 وَلَمَّا يَأْتِكُمْ يَتَلُ الَّذِينَ خَلَوا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَجُلْزِلُوا حَتَّى يَقُونَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نَصْرُ اللَّهِ يَقونَ قسون والَّذينَ آممَنونَ وال بِينَ آمَنونَهُونَة نَصرُ الله لَئ نَفْر الله مِ قَر ألَائَّ نَفرْرَ الله مِ قَر ان ونك ماذا ينطقون قل ما انفقت خيره لوالدك والاقرب فالوالدا والاقارب واليتاما والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير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 يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالُهُ فِيهِ كَبِيرٌ قُلْ قِتَالُهُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَكُفْرًا بِهِ وَالنَّسْجِ الله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 وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك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 قل فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَاسْمٌ مَأْخَرٌ نَفْعُهُما وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوُ كَذَلِكَ يُضِلُّ نَجْيُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلِ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَأَن تَعْطُوهُمْ ۖ فَإِن تُقْرِضُوهُمْ فَإِنَّهُ تَأْكُلُهُ الْأَكَلَةُ ۖ وَمَا لَكُمْ أَلَّا إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمنون ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنون ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولا أولئك يدعون إلى النار والله يدعي إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيط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 لسكُم حَب لكُم فَأْتُ حَبثَكُم أن شُْم وَقّمُ وَقّمُ لِأَفُسكُم وَاتقُ الله وَلَ أنكُم مداقُ وَبَشرر المُؤمِم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 فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزوا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن فلا تتقروا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبْعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُمَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ولا قمرتان فانساكم بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتم من شيء الا ان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 وَمَا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَأَبْلِغُوهُنَّ أَجَلَهُنَّ فَلَا تُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ فَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ضرارا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم, وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكم كل شيء عليم واذا طلقتم النساء ففدلن فلا تعظهم ان ان كن احنا ازواجهم اذا تراضوا اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك عظ بهم من كان لكم امن بالله واليوم الاخر ذلك ام اذكاكم واطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يقضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِن أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضُوا أَوْلادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بصير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 ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم ألم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا يقدة النكاح حتى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 وَمَتعُوه عَلَ الْمُوسِعِ قَدَرُهُمْ وَعَلَ الْمُقتِرِ قَدَرُهُ مَتَعَنْ بِمَعْروف مَتَعَن فيِيمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَ الْمُحسِين وَإِن قَ ن قَتُمُهُ مِنْ قَضِلِأَنْ تَمَسّوهَّ وَقَدَ خَرَتُمْ لََّ وقد فرضتم لهم فريضة فنصكم ما فرضتم الا ان يعفون الا ان يعفون او يعفو والذي بيده عقدة نكاح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 أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون الذيذنتَثونَ مِنكمُم يَضَرونَ أأَزْواجَ وَصةَ لزْواج وَصيةََ لأَزْواج م تَعَن إلى الحَولِ غَييرَ إخراج فَإِنْ خَجَنَ فَ جُناَا حلَكُْ في مَا قنَتيِأَفُسين فَلا جُناَا حلَكُ في مَافعلَنَّتيأَن فُسِهِين المعرف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم اياته كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا منه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 هُوَ اللَّهُ عَلِيمٌ وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان ما يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ونحن احق بالملك منه ولم يكتسات من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم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 أَن يَأْتِيَكُمْ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ, ترك آل موسى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليك بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني ومن لم يطعمه فإنه إِلَّا إلا من اخترف غرفة بيئه فشرهوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معهم قالوا لا طاقة لنا اليوم, طاقة لنا اليوم بجانوت وجنوده قال الذين يظن لَن نَّنَامَ أَن نَّهُم مُنَاقِلُ الله كَمِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَت فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ الله وَاللَّهُ مع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 अzaala zam du وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو خضل على العالمين تلك آيات الله نطلوها عليك بالحق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 وَلَمْ يُشَاءَ اللَّهُ مَا قَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ ومنهم من كفر قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ الله إِلَيَّ أَنَّمَا يريد إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه وَلَا خلة ولا شفاة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من إِلَّا الذي يشتع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا إِلَّا بشيء من علمه إلا بما شاء وتعكرس السماوات والارض ولا يعوده حفظهما ولا يعوده حفظهما وهو العلي القدير لا اكراه في الدين تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْمَتِينَةِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْمَتِينَةِ إِصْطَن لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجون من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدين أولئك أصحاب النار هم فيها خالدين ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي عنك قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المقرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قضية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد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 قض إلى حِناَاركَ وَلِنَ جَعَلَكَ آ يَثَلّاس قظُرُ إلى الَِّظَامِ كَيْطَنُ شِزُوكُم نَكْكُهَالَحمَا فَلََّ تَضَيَنَ لَهُ قَالَ أَلَمُ أن اللهَّ عَ كُلِّ شَيء قَلب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 جُرهُ يَأْتينكَ سَأيا وَعلَم أَ اللهَّ عزيزٌ حَكم مسَلُ ال الذيَّين يُكِ قَُ أَمولَهُم في صَبير اللهَّهِ كَمَتَ لِحَبة أَبَتَت سدسَنا بِ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 مَّ لَا يُتْبِع لَمَا أَ فَقُمَ النَّ وَلَا أَذَلَهُم أَجُون لَهُمْ أَجُهمهِ دَرَِّْهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيهِم وَلَا خَوْفُ عَلَْهِم وَلاهُم يَحْزَنُون قَوْلُ مَرُفُ وَمَغْثِرَةٌ خَيْر مِ صَدَقَت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 119. فالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل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 كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفا فإن لم يصبها وابل فقلوا والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون لهم جنة من نخيل وأعناب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 دار وقت كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تفكرون يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كتبتم انفقوا من طيبات ما كتبتم ومن لكم من الارض ولا تيمموا, ولا تيمموا مِنْ خَبِيثٍ يُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُقْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمُ الْغِفْرَةَ مِنْهُ وَطَغْلًا وَاللَّهُ يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتن خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألبان وما أنفقتم من نفقة أو نذقتم من نزل فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعماهي وَإِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَكِيمٌ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وَ تُ فقُ الخَر يوقت إليك دت إليكمُ, إليكم وَأَُم لا تغْلَ للفق الذينَ أحس في سَدلل لا يستقونَ ضَببا لا يستط غضًا في الأغْض يحسَبجاه وَغيا أمِنَ التعك وتعرفهم بثيما هم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرهم وعلى فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ <تصفيق> الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الذي يَتَخَضَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربى وأحل الله البيع, البيع وحرم الربى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن ناد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات اللههُ لاَا يحِّ كُكَفَارٍ ك إِلَ آممَ وَامِر الصَّالِحَاتِ وَأَقَ الصَلَ وَقَ الصَّلَةَ وَآتَسْنك تَلَهُم أَجهُم إ دَغَِّ لَهُم جهُم إِ دَغَّ وَلَا خَْقُ عَلَهِم وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا اتقوا الله اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مؤمين.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 لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ ثُمَّ يُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ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 وَالْيَككتُب بَيْنَكُمْ كاتِبُ بِالعَادِل وَلَا يَأبَ كاتِبُ أَْ يَكتُبَكَمَا عََّمَهُ اللهَّ فَلْيَكْتُبُ وَالْيُملَِِّ بٍ عَلَْهِ الْ الحَقُّ وَْيَتَّقِ الله رَبَّّهُ وَلَا يَبَخَصْ مِنْه شَيْئاب فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملله فليمل الوليه فليم بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضهون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 اللهم واقمن لي الشهادة واقم لي الشهادة وادنا الا, إلا أن تكون تجارة حاضرة إلا أن تكون تجارة حاضرة تبيعونها بينكم فليس عليكم جناح فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضر وكاتب ولا شهيد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 ثُمَّ <ترجمة> فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ أَفَتُرْفُصُونَ أَوْ تُحَاسَبُكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ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 الذين كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا عنا واغفر لنا وارحمنا انتم مولانا انتم مولانا فنسغنا انتم مولانا فنسغنا على القوم الكافرين